فقالوا ربنا آتنا من الذين كرحمته وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذا وَالفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ الَّذِينَ كَرَحْمَتَهُ وَهِيئْ إِلَّا نَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنا علم أي الحزبين أحصل ما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا.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 من الفقآء وترشّمّس إذا طلعت تزا ورعن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت قرّضهم ذات الشمال وإذا غربت قرّضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ما يهذّ الله فهو المهتد وَمَن يُضْلِلِ الْفَلَقَ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ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 أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تُضِعَ مَنْ أُوفِ اللَّقَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَالتَّبَعَهَوَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْضًا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيث يغاث بما إنك المهلي يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِ يِنْجَعَلْ لَهُ أَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلِهِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَيْرَنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن وأن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئرددت إلى ربي ولئرددت إلى ربي لأجد أن خير من هم قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلق أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نقفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء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 جنتك ويرسل عليها حسباً من السماء فتصبح صعداً زلقاً أو يصبح ما أُها غوراً فلن تستطيع له طلباً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 هناك الولاية لله الحظ هو خير ثواب وخير عقبة وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن زل لهم السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذوه الياح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 ما اشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذي المضلين عدا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 قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلق حتى إذا لقي علما فقتله.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 فَنطلقا حذائا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فاموا ان يضيفوهما استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جذرا يريد ان ينقض فاقامه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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصبا، وأما الغلام فكان أبواه منين فخشينا أي يرهقهما طويان وكفرا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 فأراد ربك أيبلغاه أشده معه ويستخرجك إنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تؤيل ما لم تُصْطِعَ عليه صبراً ويَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلَّ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا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 الذين كانت أعينهم في غضائن عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، أفحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إننا عتذنا جهنم. ما للكافلين نزلا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع.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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لانفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا